ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه دهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وَدَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَدَعَلْنَا فِيهَا فِدَاءً سُبُلَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَدَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقِفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْمَعُونَ وما دعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عدل سأريكم آياتي فلا تستعدلوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا لا يكفون عودوههم النار ولا عن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 قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا أدئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي ففرهن وأنا على ذاتكم من الشاهدين وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فجَعَلَهُمْ رُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ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 ثم نقصوا على رؤوسهم لقد علمتما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفِلَّكُم ولِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فدعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوصا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَفِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ لَهُ سُبْحَانَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ولسليمان الريح عاصفة تجذي بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين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 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستدبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زودة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْدِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْبُودُ وَمَأْبُودُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ